بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ لِكَيِّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيِّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ وعين. وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْعَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشره بعذاب أليم كيف أخرج الملايين كيف أخرج هذه الملايين هذه جمعتها أنا فأنه قاروح حينما قال إنما أوتيته على علم العلم كيف أخرج الملايين هذا المال من الله هو الذي أعطاك إياه ولو شاء منعه هذا كثير ربع العشر يعني اثنين ونصف بالمئة هل تراها يا اخي المسلم كثيرا الا تعلم ان الله قادر على قبض روحك حينئذ ما قيمه المال ما قيمه الجاه ما قيمه السلطان كيف سيكون الموقف بين يدي الله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أنا لا أعرف الأحكام الذي يتاجر ويبيع ويشتري ويملك هذا يجب عليه أن يتعلم الأحكام وتعلمه من أجل صالحه هو لينقذ نفسه ليعتقها من عذاب الله ويزكي كثيرا من أمواله ويقول أنا لا أدري أنا لست من العلم وربما يباغته الموت وقد تراكمت زكوات كثيرة عليه هذا من ينجيه يوم يحنى عليها فينا ارِجَحنَ مَفَتَكوا بِهَذِهِ بَغَراً وَجُنُوداً وَظُهُورُهُم هَذا ما كُنْتُمْ لِأَنَافُكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ احكام الزكاه هل يجوز اخراج جزء من البضاعه بعض الناس يخرجوا اصباغا ويقول ساعطيها للفقراء الفقراء لا يحتاجون اصباغ هل على البضاعه الكاسده زكاه هل يجوز اسقاط الدين ويجعل من الزكاه جعلت مالا غير موجود وغير مقدور عليه جعلته من الزكاه كيف تقوم السلع وهل على المنشئات والاملاك زكاه الذهب الملفوس هل تجب فيه الزكاه او لا تجب كيف تزكى الاسهم كيف يزكي الموظفون اموال زكاته قدرها مليون لكن لا يوجد عنده ولا 100000 ما عند هناك وهل على الديون زكاه هل يجوز دفع الزكاه للخادمه انسان اشترى قطعه ارض لابنيه ثم بدا له ان يبني في حي المثال. اخر واذا باع الارض من اجل ان يشتري غيرها من الجواب من الجواب مسائل في احكام الزكاه يجيب عنها فضيله الشيخ سلطان العويف فقدمها لكم القادسيه بالدمام الزكاه هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاه وكثيرا في القران ما يقرن الله جل وعلا ذكر الزكاه مع الصلاه كقوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ان هذا المال قد اعطاه الله عباده اختبارا لهم وامتحانا فجعل فيه حقا وهو الزكاه عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره هذا المال أيها الأخوة فيه شر فيه شر سنسأل عنه يوم القيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور ومنها أمور المال من اين اكتسبه وفيما انفقه قد ورد الوعيد الشديد لمن يمنع الزكاه او يخادع ربه في انقاصها او يتساهل في ذلك فقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ما من احد لا يؤدي زكاه ماله وانتبه يا اخي المسلم واحذر ان يصدق عليك شيء من هذا الحديث فانك لا تطيق عذاب الله قال صلى الله عليه وسلم ما من احد لا يؤدي زكاة ماله الا مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع حتى يطوق به عنقه المال يحوله الله الى ثعبان قد سقط شعر راسه من كثره سم فيطوق هذا الثعبان الذي هو مال هذا الانسان ليطوق صاحبه يوم القيامه ومن من لا يطيق ذلك وعث مبان رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من انت يسال صاحب المال ما له الذي صار ثعبانا من انت فيقول انا كنزك أنا كنزك الذي خلفت فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فكأنه يدفعه بيده فيقضمها نسأل الله العافية والسلامة ثم يتبعه سائر جسده وفي حديث أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار وعند الحاكم يقول باسناد جيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ولا منع قوم الزكاه الا حبس الله عنهم القطر اذا تكاثر في الناس منع الزكاه حتى السماء لا تمطر وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل اقفائهم يخرج من جباههم نسال الله العافيه والسلام ايها الاخ المسلم اتق الله في مالك واحذر من هذا الوعيد الشديد فان اجسادنا على هذا العذاب لا تقوى عباد الله ان بعض المسلمين قد لا يمنعون الزكاه بشكل صريح مباشر لكنهم يتساهلون ويغالطون انفسهم والله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وامثلة التساهل لا حصر لها ونذكر ابرزها ابراء للذمه والله تبارك وتعالى لا يخادع من الامثله ان يستكثر صاحب المال زكاته فربما اخرج بعضها ومنع بعضها لان نفسه لا تطاوعه ان يخرج مالا كثيرا كيف اخرج هذه الملايين هذه جمعتها انا سبحان الله كانه قارون حينما قال انما اوتيته على علم عندي هذا المال من الله هو الذي اعطاك اياه ولو شاء منعه فلا يستكثرن ايها الاخوه احد زكاته ابدا فانه ما نقص مال من صدقه ثانيا يعتذر بعض الناس اذا منعوا الزكاه او انقصوها او تساهلوا بوجود الخلاف في بعض المسائل فيقول هذه مسائل خلافيه وانا لست ملزما ومعلوم ايها الاخوه ان الذي يقول هذه المسائل قد يترك الدين كله بحجه ان في هذه المسائل خلافا وقد ذكر العلماء وحذروا في القديم من تتبع الرخص فقالوا من تتبع الرخص تزندا وبعضهم قال من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله كثير من المسائل قد يزل فيها عالم قد ينقل فيها قول بالخطأ فإذا أخذ الإنسان بهذه الأقوال الشاذة والمنبوذة عند الفقهاء ماذا يبقى لديننا ومن أمثلة التساهد الاحتجاج بالجهل كثير من الناس يقول أنا لا أعرف الأحكام لا يزكي كثير من أمواله ويقول أنا لا أدري أنا لست من العلماء الله سبحانه وتعالى أمر بسؤال أهل الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولذلك عمر كان ينهى أن يدخل السوق أحد لا يفقه التجارة لا يفقه أحكامها لا يجوز لأحد من أهل التجارة أو أهل الأموال أن يحتج إذا فعل محرما أنه لا يعرف الأحكام الموظف الذي ليس عنده اي تجاره لا يجب عليه ان يتعلم الاحكام مثل الذي يتاجر ويبيع ويشتري ويملك هذا يجب عليه ان يتعلم الاحكام وتعلمه من اجل صالحه هو لينقذ نفسه ليعتقها من عذاب الله رابعا كثير من الناس لا يهتمون باحصاء اموالنا خاصه عروض التجاره والاسهم وغير ذلك لا يعتني بذلك وربما قدر تقديرا لا يصل الى نصف ما يملك وهذا ايضا غير مقبول خامسا يستخدم بعضهم الحيل وهي حيل محرمه ليتهرب من الزكاه يجري صفقات يبيع العقار على احد بشكل صوري ويرجعه مره اخرى اليه ظنا انه اذا حوله فان الحول يبدا من جديد وهكذا كانه يخادع انسانا والله عز وجل يعلم ما في الصدور الحيل لا تجوز اذا كان المقصود منها التوصل الى محرم سادسا كثيرا من الناس يستفيدون من زكواتهم لتحقيق بعض المصالح الدنيويه فبعضهم ربما كان عنده شركه فاعطى موظفيه من الزكاه بعضهم اغنياء بل اكثرهم لا يستحقون الزكاه الا لم يكن كل هؤلاء الموظفين ليس يستحقون الزكاه فكيف يعطي وبعض الناس ربما يعطي اناسا وهو يعرف انها لا تصل الى مستحقيها هؤلاء لا تقبل زكواتهم لا تقبل هذه الزكاه حدد الله مصارفها ولا يقبلها الله الا باذن منه سبحانه وتعالى وهذا شرعه بين ايدينا سابعا من امثله التساهل بعض الناس لا يثقون بأحد ولا يعرفون إلا فقراء قليلين فيعطي هذا ألفا وهذا ألفا وهذا ألفا ويبقى أكثر من تسعين بالمئة من زكاة يقول لا أدري من أعطيها وأنا لا أثق في أحد عدم الثقة في الناس مرض نعم الإنسان لا يثق في أي أحد هذا صحيح لكن أن تصل به الوسوسة أنه لا يثق في أحد مطلقاً ويريد ان يوصل هذا المال بنفسه الى الفقراء وهو لا يعرفهم ومشغول بتجارته ومع طبقته فكيف يعرف الفقراء وربما تمر عليه السنه والسنتان والثلاث والاربعه وهو يقول لعل لي اجد فقراء وربما يباغته الموت وقد تراكمت زكوات كثيره عليه هذا من ينجيه من سؤال الله تبارك وتعالى الا رحمه الله تبارك وتعالى ثامنا بعض الناس يظن انه بمجرد الدخول في بعض العمليات الاستثماريه ان هذا يثبت عن هالذكاء ويظن ان الذكاء فقط في النقد تجاره الاسهم تجاره العملات تجارات كثيره جدا يجريها في الداخل والخارج ولا يسال عنها ولا يستشير احدا من اهل الخبره والعلم والراي ويظن ان ذلك ينجيه وأنه لا زكاة إلا على هذا المبلغ القليل الذي لا يعادل ربما ولا اثنين ولا ثلاثة بالمئة من ثروة والباقي كله أرصده لكنها حسابات مربوطة في تجارات معينة ويظن أن هذا لا زكاة فيه ليست القضية قضية أهواء الناس هذه أحكام الله تبارك وتعالى في كثير من الأحكام تكون الزكاة ربع العشر يعني اثنين ونصف بالمئة هل تراها يا اخي المسلم كثيرا الا تعلم ان الذي اعطاك هذا المال قادر على سلبه منك وامامك الواقع انت ترى الا تعلم ان الله قادر على قبض روحك وحينئذ ما قيمه المال ما قيمه الجاه ما قيمه السلطان كيف سيكون الموقف بين يدي الله عز وجل الزكاه ايها الاخوه تجب في الأموال النقدية إذا دار عليها سنة حول هجري وبلغت النصاب ونصاب الورق النقدي يقوم بالفضة وفي الغالب أن النصاب لا يتجاوز ألف ريال يعني من كان عنده أقل من ألف ريال بقليل على حسب سعر الفضة والفضة نصابها خمسمائة وخمسة سنة وتسعون من القرامات المعروفة الآن في كل سنة هجرية لا بد أن يخرج الزكاة ربع العشر أثنين ونص أحسن طريقة أيها الإخوة التي تريح من كثرة الأسئلة وحتى تبرأ الذمة ويرتاح المسلم ينام وهو مرتاح أن يحدد يوما في السنة في رمضان أو في غير رمضان يجعل هذا اليوم هو يوم الزكاة ويحصي كل ما عنده من الاموال الزكويه من النقد من الاسهم من عروض التجاره من النخيل الى اخره ويقدره ويخرج الزكاه وفيه امور ربما لا تنضبط باليوم مثل الثمار والزرع والنخيل هذه تكون يوم الحصاد كما قال جل وعلا اتوا حقه يوم حصاد أؤكد أيها الإخوة على تحديد اليوم لأنه يريح بالنسبة للرواتب أكثر الناس موظفون ويسألون كيف نوزعتي أموال رواتبنا الجواب إذا جاء ذلك اليوم الذي سميته يوم زكاتك في السنه الهجريه ما تبقى من رواتبك ما تبقى الذي صرفته انتهى المتبقي زكوه الذي دار عليه الحول وجبت زكاته الذي لم يدر عليه حول فانت تقدم زكاته وترتاح وتقديم الزكاه لا باس به الذهب والفضه اذا بلغت النصاب الذهب نصابه 85 جرام والفضه كما ذكرنا قريبا من 600 اقل بقليل اذا بلغ الذهب والفضه النصاب يزكى بقي الذهب الملبوس الذي تلبسه المراه المستعمل هل تجب فيه الزكاه او لا تجب الخلاف فيه قوي ومشهور فبعض العلماء يفتي بانه لا زكاه فيه ان كان ملبوس وبعض اهل العلم يفتي بوجوب الزكاه فيه لوجود بعض الادله التي تدل على وجوب الزكاه فيه والاحوط للمسلمات اللاتي يستعملن الذهب ان يزكينه هذا الذهب خروجا من خلاف العلماء ولوجود بعض الادله القويه وهذا ان شاء الله يكون بركه وتكثيرا لاموالهم وكذلك ايضا خروجا واحتياطا من الخلاف القوي في هذه المساله عروض التجاره عروض التجاره ما يعد للبيع والشراء اي سلعه كبيره كالعقار او صغيره كالمواد الغذائيه وبعض الملابس وبعض الاشياء اليسيره التي تباع هذه تسمى عروض تجاره تقوم باحد النقدين ويخرج ربع العشر في كل عام كما قلنا في المال هل يجوز اخراج جزء من البضاعه انسان عنده مثلا 100 قطعه هل يجوز ان يخرج من هذه القطع ثلاث قطع مثلا الجوار هذه ايضا مساله خلافيه وبعض العلماء يرون الجواز لكن بشرط الشرط هو ان تكون البضاعه مما يحتاجه الفقراء مثل الارز والسكر وبعض الصلع الغذائيه التي ياكلها الفقراء اما بعض الاشياء فهي بلا شك لا تصح من كان عنده الات هل يجوز ان يتبرع باثنين ونصف من الاته في يعطيها من وكيف يتصرف الفقير في بعض الالات حتى بعض الاخوه قد سال عن العاب الاطفال هل يجوز ان اخرج الزكاه من هذه الالعاب الجواب ان الالعاب نعم قد تكون بعض الالعاب مناسبه للاطفال لكن ايضا حاجه الفقراء الى امور اخرى قد تكون اكثر واشد من هذه الالعاب وان كان الامر في الالعاب قد يكون اهون بعض الناس يخرجوا اصباغا ويقول ساعطيها الفقراء الفقراء لا يحتاجون اصباغ لا بد ايها الاخوه من كان عنده عروض لا بد ان يراعي هذا القضيه اما ان اخرجه مالا فقد ابرى ذمته خرج من خلال العلماء اصحاب المتاجر الذين لا تستقر عندهم بضاعه كالمواد الغذائيه ومواد البناء والاقمشه وغير ذلك اذا حددوا يوما في السنه ونذكر باهميه تحديد هذا اليوم ينظرون الى الموجود يقومونه ويزكون ربع العشب بالنسبه للقيمه القيمه الحاليه في ذلك اليوم لل القيمه التي مثلا يريدونها لان بعض السلع تختلف عرضا وطلبا فالانسان يقدرها بقيمه السوق يعني السعر الذي يشتري الناس به بالنسبه لتجهيزات المحلات والمصانع والسيارات والالات بمعنى المنشئات منشآت المصانع منشآت المحلات منشآت المعارض هذه ليس فيها زكاة السيارات التي للنقل مثلا تنقل بها البضائع الشاحنات التي تؤجرها على الآخرين أو تؤجر أحمالها لا زكاة فيها هذه الأملاك ليست عروض تجارة ليست هي بذواتها تباع وتشترا وبالنسبة للعقار لا يخلو من حاليا إما أن يكون المعارض للبيع والشراء للتجارة فهذا فيه الزكاة يشتري إنسان أسهما عقارية أراضية وهو يريد من هذه الأراضي أن يزداد سعرها فيبيعها هذه فيها الزكاة أي كان نوع العقار أما إن كانت في التأجير يريد أن يؤجرها يريد أن يبنيها ليسكنها يريد أن يبنيها ليؤجرها عمارات هذه لا زكاه في هذه الاصول لكن العائدات على تفصيل سياتي والمرجع ايها الاخوه الى النيه واؤكد ان الله مطلع على ما في الصدور بعض الناس يشتري وفي نيه التجاره يكذب على نفسه يقول انا لا لا اريد التجاره انا اريد ان احفظ مالي كيف تحفظ مالك حدد النية ان كنت تريد ان تحتفظ بهذه القطعه قطعه الارض ولا تعرضها للبيع ولا تفكر في بيعها بعض الناس يظن انه اذا لم يضع لوحه عليها فانه يخرج من الموضوع ولا تكون هذه القطعه من عروض التجاره ليست العبره بوضع لوحه او عدم وضع لوحه الكلام على النيه يقول بعض الناس انا نيتي متردده انا اشتريت الارض لكني في الحقيقه متردد هل ابني او ما ابني اذا حصل التردد الصحيح انه لا زكاه فيها والمرجع إلى صدق النية بالنسبة للأسهم الأسهم التي يعني يقال لها أسهم الشركات أي كان نوعها سواء كانت أسهما محلية أو أسهما عالمية في أي بلد من البلدان أي كان نوع الشركة التي أنت مساهم فيها أنت لا تخلو من حاليا إما أن تكون مساهما تنتظر الأرباح السنوية الناس عندهم أسهم سنوية دي اموال لا باس بها لكنهم لا يبيعون ولا يشترون ولا يسالون عن الاسعار هو ينتظر الربح السنوي فيدفعونه اليه فياخذه فقط هذا النوع من الاسهم الزكاه يسال عنها فان كانت الشركات زكيه لان ليست كل الشركات زكيه خاصه الشركات التي خارج البلد الاصر انها لا تزكي اذا كانت لا تزكي فيجب عليه ان يسال ويزكي عن السهم وعن الاسهم كلها اذا اخذوا الارباح يزكون الارباح فقط اما اذا كانت الشركه تزكي الاسهم فلا زكاه فيها على التفصيل الذي ذكرناه اما الاسهم التي هي للمتاجره للمضاربين يبيعون يشترون هذه عروض تجاره يجب ان تزكى في كل عام تحدد يوم التزكيه واذا جاء هذا اليوم تنظر كم قيمه هذه الاسهم في ذلك اليوم وتزكيها بعض الناس يقول الاسعار مختلفه اختلافا كبيرا بين يوم و اخر انت لا يضرك حدد ذلك اليوم والله عز وجل يبارك لك سواء كانت الاسهم في طلوع او في نزول تزكي بقيمه ذلك اليوم وهذا يكفي بالنسبه ايها الاخوه للديون والديون الحديث عنها ذل سجون كثير من الناس الان عليهم ديون يعني لا يمكن ان نرجع القضيه الى سبب واحد لكن الاسباب كثيره منها قله الدين التساهل في اخذ اموال الناس هذا اولا ثانيا جهل الناس بكثير من الاحكام ثلاثه التزيد من امور الدنيا باموال الاخرين كثير من الناس الان يريد ان يركب بالاقصاد ويلبس بالاقصاد ويسكن بالاقصاد لماذا يا اخي اغني نفسك ان عزتك ان تمشي على وجه الارض لا يطالبك احد بريام هذه عزه الما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءه جبريل وأوصاه قال وعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغنائه عن الناس ما قيمة الإنسان إذا كان كل يطالبه وكل يريد منه وهو يقول هذه أمور ليس الديون عن هذه أقصاط وهذا من أسباب تكاثر الديون تسمية الديون بغير اسمها سموها أقصاطا إيجارا منتهيا بالتمليك وخذ من هذه الأسماء المرابحة التورق وكله يضيفون عليه اسامي اسلاميه تورق المبارك المرابحه الطيبه الشرعيه والناس يندفعون وما دام الامر في الفتاوى بعض الناس ما عنده اشكال يشتري و... لماذا فالديون ايها الاخوه مشكله المجاهد في سبيل الله يغفر الله له كل شيء الا الدين فاحذر يا اخي المسلم تخلص من هذه الديون لا اقساط ولا غيره عش عزيزا بكونك لا يطالبك احد بشيء على كل حال الديون ان كانت عند موسر قد اعطيتها جهه تدفع لك او شخصا يدفع لك هذه فيها الزكاه لانها مالك وهذا الذي استدان من هو في الحقيقه قد حفظ مالك فانت تزكي ان كان الدين عند موسر اما ان كانت الديون عند معسرين مفلسين لا يعرف عن احوالهم شيء مماطل اذا قبضت الدين تزكيه عن سنه واحده وبعض العلماء يرى انه لا زكاه في حته تقضى وبعضهم يقول الاحوط اذا قبضته ولو بعد 10 سنين تزكيه عن سنه واحده فقط ولا يجوز ايها الاخوه ان يسقط الدين ويجعل من الزكاه بعض الناس يقول اذا لم يقدر فلان لانه افلس لانه فقير لا يجوز لان الزكاه لا بد ان تدفعها فانت لم تدفعها انت جعلت مالا غير موجود وغير مقدور عليه جعلته من الزكاه وهذا لا يجوز لا يجوز ابدا من كان عليه ديون وله ديون هذه مساله شائكه عند كثيرين وهي منتشره اصحاب البيع والشراء الان لهم اموال عند الناس وعليهم اموال لشركات لأشخاص لجهات فبعض العلماء يفتي بأن تأخذ هذا مع هذا وتطرح الديون التي عليك من الديون التي لك والناتج تزكيه هذا رأيي لبعض العلماء بعضهم يرى أنه لا ينظر إلى الديون التي عليك بل تزكي مباشرة الديون التي لك لك مئة ألف عند الناس وهم ليسوا معسرين ولا مماطرين تزكيها ولو كان عليك ديون وأنت لم تدفعها ولهم في ذلك حجج يقولون إذا كان المال الذي للناس عندك فادفعه إليهم ولا زكاة فيها لكن أن تمتنع من دفع زكاة المال بحجة أن عليك ديونا هناك قول ثالث اختاره طائفة من أهل العلم وهم يفرقون بين المال الظاهر والمال الباطل المال الظاهر الذي تتوق إليه أنفس الفقراء مثل العروض الظاهرة أو المال الظاهر المعروف أن فلانا عنده مال يقولون هذا لا يمنع زكاته كون صاحب هذا المال عليه ديون بمعنى أن إنسانا عنده محل كبير وفيه بضائع والفقراء يتوقون لهذه البضائع مثل الأرز والسكر وما شابه ذلك قالوا هذا محل لا يجوز له أن يمتنع عن الزكاة بحجة الديون أما من كان ماله خفيا مثل النقد على سبيل المثال يعني يعد خفيا كثير من الناس لا يعرفون ماذا يملك فلان من الناس قالوا هذا يختلف عن البضائع الظاهرة فالأموال الظاهرة تجف فيها الزكاة بغض النظر عن الديون أما الأموال الخفية لا فإنك تطرح هذا من هذا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة مثل ما تسمعون والذي يرجح طائفة من أهل العلم وممن يجب تفصل في هذه القضيه وذكر الادله على وجوب الزكاه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض البحوث النفيسه له فهو يرى رحمه الله انه تجب الزكاه لان الادله لم تفرق ولم تستثني من كان عليه ديون والعلم عند الله تبارك وتعالى بالنسبه لقفظ الاجارات الانسان الذي عنده عقارات ويخرج اجاراتها هل يزكيها او لا يزكيها كثير من اهل العلم يرى ان الحول يبدا منذ ان تاخذ هذه الاجره عندك عماره تؤجرها ب100000 اذا قبضت الاجره ان صرفتها مباشره فلا زكاه فيها عند طائفه من اهل العلم وان بقيت عندك حتى دار عليها حول ففيها الزكاه هناك ايضا راي له وجاهه يرى ان صاحب العقار ان قبض الاجره وقد تم لها سنه في ذمه المستاجر فانه يخرج زكاتها مثلا اذا كان الاجر يبدا من محرم ولم يعطك الاجره الا في محرم الثاني دار عليها سنه هي في ذمه المستاجر لكنها لك قالت زكيه اما اذا كان يدفع لك مقدما قالوا لا زكاه الا بعد القبض ودوران الحول والمساله فيها اجتهاد والعلم عند الله تعالى من لهم مستحقات عند جهات شركات جهات حكومية أو غير حكومية لا يعلمون مستخلصات لا يعلمون متى سيقبضونها إذا استلموها يزكونها عن سنة واحدة فقط لأن بعض المستخلصات تتأخر ربما أكثر من عشر سنين فهو لا يجب عليها أن يزكيها كل عام بل اذا استلمها يزكيها سنه واحده وبعض العلماء يرى حتى سنه لا يجب عليه لانه لم يقدر عليه لكن الاحوط ان يزكيها سنه واحده لان هذه الاموال في الغالب هي محفظه وعند جهات قادره لكنها تتعطل بسبب بعض الانظمه او بعض العوامل الاخرى او الظروف التي تؤثر على سرعه دفع هذه الاموال الى اصحابها النخيل التي في البيوت بعض الناس عنده نخيل كثيرة في بيته أو في عدة بيوت له هل يزكيها الجواب إذا بلغت النصاب النصاب ثلاثمائة صاع نبعه يقدر طبعا الصاع تقديره بالكيلو هذا فيه يعني نوع من الاختلاف لأن الكيل غير الوزن لكن الناس اليوم لا يعرفون الكيل لا يعرفون إلا الموازين فلا بأس نقول تقديرا ليس على سبيل الدقة ما يقارب ستمائة واثنى عشر كيلا يعني أكثر من نصف طن ستمائة واثني عشر كيلا هذا هو النصاب بالنسبة للثمار إذا بلغ التمر الرطب إذا بلغ هذا الوزن فإنه يزكى وزكاته إما العشر أو نصف العشر العشر إن كان يسقى من ماء السماء أو مياه أنهار أو مياه عيون أما إذا كنت تسقيه أنت من ماء انت سببه بحفر او ما شابه ذلك او من مياه الشبكه المعروفه هذه فان الزكاه تكون نصف العشر وتخرج من هذا الثمر اذا كان عندك 1000 كيلو من الرطب فان اخراج نصف العشر يكون 50 كيلو اما من كان عنده نخيل لبيع محصوله فهذا الزكاه تكون على التفصيل السابق العشر او نصف العشر يوم الحصاد يوم القطع بالاضافه الى الثمر الذي يبيعه هو عروض تجاره فيخرج ايضا ربع العشر لانه معد للتجاره من المسائل المهمه انه لا يجر على الصحيح ان يضم الذهب الى الفضه او ذهب البنت الى امها او البنت الى اختها مثال اذا كان الانسان عنده زوجه وبنات وكل واحده منهن عندها ذهب اذا كانت كل واحده لا يبلغ ذهبها النصاب فلا زكاه على الجميع مثال الام عندها 70 جرام البنت عندها 50 والثانيه عندها 40 والثالثه عندها 50 الجميع ليس عليه زكاه مع انك لو جمعت هذا كله قد يبلغ 200 او 300 من الجرامات وينتبه الى هذا بالنسبه للتقاعد يسال كثيرون هل يجب ان يزكى الانسان التقاعد الذي عند الدوله وهو لك ستأخذه الجواب الصحيح انه ليس فيه زكاه فهو مال غير مقدور عليه وانت لا تعرف المستقبل وبعض العلماء يقولون اذا قبض التقاعد اذا قبض فانك تزكيه سنه واحده احوط وابراء للذم ننبه ايها الاخوه انه لا يجوز اعطاء الاقارب ان كانوا فروعا او اصولاً ولا الزوجه الزكاه لا تدفع للزوجه ولا للآباء وان علوا ولا للابناء وان نزلوا وهذا معروف مفصل في كتب اهل الفقه ولو كانوا فقراء فانك يلزمك ان تنفق عليهم ان كانوا فقراء ولا يجوز دفع الزكاه في عموم المشاريع الخيريه بعض الناس ياتي يجمع تبرعات يعطونه زكاه مباشره لا يسالون عن هذه المشاريع هذا لا يجوز يبنى بها مساجد بناء المساجد ليس من مصارف الزكاه تغطير الصائمين ليس من مصارف الزكاه مشاريع التغطير المنتشره الان لا يجوز ان ندفع لها من الزكاه كثيرا من الذين يفطرون لا يستحقون الزكاه اجر تغطير الصائم ليس مرتبطا بكون المفطر فقيرا حتى الغني حتى الثري لو افطر عندك في بيتك فلك اجر وكذلك ايضا اعطاء السائقين والشغالات في البيوت فهذا امر يكثر السؤال عنه والذي يظهر والعلم عند الله تعالى بعد طول نظر وتامل وبحث ومساءله ان هذا لا يجوز لاسباب كثيره ليس هذا موضع ذكري هذه لكن اذكر ببعض المسائل الشغالات الان والسائقون في البيوت هؤلاء يعيشون عيشه الاغنياء في البيوت ياكلون ويشربون ويوفرون كثيرا من رواتبهم فهم ليسوا فقراء بعضهم يقول وراءهم فقراء الذي ينظر الى ان هذا وهذا وراءه فقراء اكثر الناس عندهم اقارب وعندهم لكن هؤلاء هذه الاموال التي ياخذونها يدخرونها وقد يبنون منها بيوتا وهذا معروف هذا جانب الجانب الثاني الذي يشتغل عندك كيف تعطيه الزكاه حتى لو كان مستحقا المساله اصلا فيها خلاف قوي انت اذا دفعت مالا من الزكاه لانسان يشتغل عندك لا بد ان يجتهد في خدمتك فانت ترجو بهذه الزكاه مصلحه لك ولذلك بعض اهل العلم قالوا اذا تبين لك ان موظفا من الموظفين او عاملا من العمال يشتغل عندك وهو بحاجه الى زكاه فتدفع اليه عن غير طريقك اعطها شخصا اخر ولا يعلم انها منك وهذا من الاحتياط من الورع لان الانسان اذا كانت هذه الزكاه حق الله في المال وهي حق للفقراء المساكين ترجو بها نفعا دنيويا الا يقذح حال في هذه العباده ايها الاخوه بالنسبه للماشيه إن كانت تعلّف فالزكاة فقط فيها إن كانت معدّة للتجارة إنسان عنده غنم عنده أبقار عنده إبل للبيع الزكاة فيها عروض التجارة اثنان ونص من قيمتها أما إن كانت سائمة وهذا قليل جداً الآن السائمة هي التي تأكل من الأرض ترعى من الأرض وهذا نادر جداً بالذات عندنا فهذا فيه تفصيل معروف طويل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جداً من المسائل ايضا اذا حول المالك نيته من استثمار الى بيع فكيف تكون التزكيه انسان اشترى عقارا واشتره من اجل ان يؤجره وياخذ قيمه هذا التاجير انسان عنده اراضي يقول ساعطيها لابنائي وابنائه كثيرون وقد تكون غاليه هذه الاراضي لكن يقول انا لا اريد بيعها الصحيح كما ذكرنا ليس فيها زكاه ان شاء الله لكن حول النيه قال اريد ان ابيعها فهل يزكيه اذا حول النيه الجواب لا الحول يبدا من تحويل النيه اذا باعها من اجل ان يشتري غيرها فلا زكاه اصلا ولو حول النيه مثال انسان اشترى قطعه ارض ليبنيها ثم بدا له ان يبني في حي اخر فهذا لا زكاه ينقل هذه الارض يبيعها ثم يشتري مكانها ارضا اخرى ولا زكاه عليه ان شاء الله واؤكد ان التردد في النية الصحيح أنه لا يجب معه الزكاة لكن بشرط أن يكون ترددا حقيقيا لا ترددا يخادع الإنسان به ربه ونفسه من المسائل أيضا الجمعيات كثير من الناس يسألون عن الجمعيات الجمعيات فيها تفصيل الجمعيات الخيرية التي يشترك الإنسان فيها لوجه الله فهو يدفع في الصندوق الخيري لمن يتضرر لمن يحصل عنده مرض سواء كان هذا يعني الصندوق يتبع جمعيه رسميه معروفه او حتى اشتراك بين افراد او عدد من الناس يريدون الخير هذا لا زكاه فيه على الصحيح اما الصناديق الاسريه فهذه محل نظر عند اهل العلم الله تعالى اعلم بالصواب وان كان الاحوط ان تزك هذه الاموال الصناديق الاسريه لانهم ليسوا فقراء انما ما نحتاج اراد احد ان يتزوج اعطاء اعيان احيانا يعطى اعانه وليس بحاجه قضيه عرفيه عند الاسره اكثر منها تراعي الفقير والمسكين هذه الصناديق الاحوط ان تزكى ولو كان الانسان يدفعها يعني يريد احيانا الاجر يريد صله الرحم لكن هي قد لا تذهب الى الفقراء والمساكين ولو كانت خيريه فالزكاه احوط وابراء للذنب اما الجمعيات الخيريه البحتة التي تعطى للمساكين والفقراء هذه لا زكاة فيها مثل سائر الاموال التي تجمع لبناء المساجد للمشاريع الخيريه هذه لا زكاة فيها ولو تاخرت سنه سنتين ثلاث لانها قد يجمع المال ويتاخر لظروف معينه لا زكاه فيها الجمعيات التي سميها البعض الناس جمعيات الموظفين هذه اصلا فيها خلاف في حلها وحرمتها والخلاف مشهور لكن من راى الحل واشترك فان الزكاه تكون بالشكل التالي ان كان قد قبضها قبل تمام الحول وصرفها لا زكاه عليه اما الذي ينتظر دوره حتى ياتيه فيمر عليه حول يجب عليه ان يزكي المال الذي دفعه شهريا يتراكم حتى يصل الى مبلغ معين يزكيه اذا دار عليه الحول والعلم عند الله تعالى البضائع الكاسده العقارات المتعثره المساهمات المتعثره الصحيح انها لا تزكى الا اذا قبضت تزكى سنه واحده المساهمات العقاريه وهذه يكثر السؤال عنها فما اكثر المساهمات العقاريه اليوم الصحف ملاه رسائل الجوال مساهمات عقاريه ما تجلس في مجلس الا ويتحدثون عن المساهمات العقاريه شيء جديد خرج بشكل غير متوقع في مجتمعنا وراء هذه الاشياء اسرار يعرفها اصحاب السوق على كل حال المساهمات العقاريه الصحيح ان فيها الزكاه اذا جاء يوم الزكاه الذي حددته لنفسك اخ المسلم تنظر ما عندك من الاسهم العقاريه وحتى لو لم تسمى اسهم لان الانسان يدخل احيانا بمال ولا يخصص له اسهم لكن عنده مال في المساهمه الفلاني فهذا يجب عليه الزكاه اذا كان المساهم قد قصد البناء في مساهمه للمسكن مثلا حي جديد يطرح ويريد المكتب أن يبني بيتاً بهذه الأسهم الجواب أنه عليه الزكاة لأنه لم تطبق الآن الأسهم على أرض معينة يبنيها ويسكنها إذا طبق تتوقف قضية التزكية أما ما دامت أسهم تباع وتشترى لم تطبق على أرض ولو كانت نيته أن يشتري أرضاً أو أن يبني عليها فإن الزكاة تجب مثل الذي يحتفظ بمال عنده في البنك مثلاً ويقول أنا أريد أن أشتري بهذا الأسهم المال بيتاً أو أبني به بيتاً فيه الزكاة ولو كان ينوي به بناء المسكن المساهمون يجب عليهم أن يسألوا صاحب المساهمة هل يخرج الزكاة أو لا إن كان يخرج الزكاة وهذا حسب علمي أنه لا يحصل أصحاب المساهمات لا يخرجون الزكاة لكن لو وجد أحد يخرج الزكاة تبرأ الذمة إذا ما أخرج الزكاة أصحاب الأسهم يخرجون اثنين ونصف من قيمة الأسهم على حسب سعر السوق من وجبت عليه زكاه ولم يجد سيوله كافيا ما عنده نقد عنده مليون زكاته قدرها مليون لكن لا يوجد عنده الا 100 الف او 300 مثلا الافضل له ان يبيع شيئا ويسيل النقد ليبرئ ذمته فان الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم السرعه في ابراء الذمه امر مطلوب وسارعوا الى مغفره من ربكم وان انتظر وسجل الزكاه سجلها لا يبقيها في ذهنه الورثه لا يعلمون يسجلها في ورق واضح او يخبر بعض الناس عنده من اولاده او المحاسبين انها دين عليه حتى ياتيه نقد فلا باس بشرط عدم تاخر هذه القضيه الى سنين مثلا بل تتاخر قليلا عرفا لا حرج حتى ياتيه نقد ويزكي اصناف اهل الزكاه هم المذكورون في الايه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الايه الفقراء والمساكين معروفون وهناك فرق بين الفقير والمسكين لا نريد الدخول فيه المقصود ان الفقير والمسكين كلاهما ليس عنده دخل يكفيه في سد حاجته الاساسيه وهذه مساله يعني تحتاج لتفصيل اكثر لكن لا نريد الاطاله اكثر لكن باشاره سريعه بعض الناس يقول لي قريب راتبه سبعة ألا ولكن عندها التزامات كلمة التزامات أنا لا أدري أحيانا ما معناها في الذهن السائل عندها التزامات كل الناس عليهم التزامات تسأل فإذا أبناء هذا الذي يراد أن يعطى الزكاة تسأل فإذا أبناء في مدارس خصوصية مدارس أهلية ويأخذ الزكاة سبحان الله لماذا؟ قال عليه التزامات تسأل عن فلان قالوا راتبه عشرة آلاف لكن عليه ديون ايش سبب الديون ما اشتري سيارتين أو ثلاث سيارات كيف يطه هذا من الزكاة هذا تلاعب هذا عبد هذا فيه مراعاه وفيه مصالح الزكاة للفقير والمسكين ومن ذكر الله عز وجل من أصحاب الزكاة الفقير أشد حاجة من المسكين على تفصيل ذكره العلماء لكن الفقير والمسكين معروفان في عرف الناس العاملون عليها هم المشتغلون بصرفها من قبل ولي الأمر كثير من الناس عنده تأولات بعض الناس قد تأتيه زكوات وهو الله عز وجل قد أغنى يأخذ منها والقدر مفتوح لا يعني ممكن يأخذ خمسة بالمئة عشرة بالمئة ثنين بالمئة هذا حرام لا يجوز لأن هؤلاء أصرا لم يعينوا أصرا هم لهذا العمل ليسوا من المعينين لأخذ الزكاة أو صرفها انما قد يثق الناس فيه فيعطونهم بعض الزكوات فتجد يتاول وياخذ او يراعي مصالحه هو يعطي اقاربه ويعطي بعض الناس ويصير له يد عند بعض الناس لان الناس يثقون فيه ويعطونه الزكاه هذا حرام لا يجوز ولا يجوز له ان ياخذ ريالا واحدا اذا كان الانسان سيحتسب لوجه الله عز وجل هذه طاعه وعباده ان يساهم في ايصال الزكاه بطرق يعرفها الى المستحقين فلا باس اذا لا يريد الاحتساب لا ياخذها هذا بالنسبه للعاملين عليها المؤلفه قلوبهم من كان في اعطائهم تثبيتا لهم على الدين مسلم جديد يراد تثبيته مثلا انسان له مثلا منصب معين في جهه من الجهات التي يراد تاليفها في دوله كافره او ما شابه ذلك لا باس ان يعطى تثبيتا وكذلك الكافر ان كان يرجى اسلامه يرجى باشياء واضحه وعلامات وهذا يقدره اهل العلم الذي يقدر هذه الاشياء اهل العلم لا اصحاب المصالح الدنيويه لو ترك الامر الى الناس كل الناس يقولون هذا من المؤلفه قلوبهم هذا ليس من المؤلفه قلوب لا لا بد من ضبط الامر من طريق اهل الخبره والعلم والراي الصحيح في هذه المساله الرقاب عتق الرقاب وهو معروف الغارمون هم الذين عليهم ديون والله عز وجل سمى الغارمين في القران الذي عليه ديون يستحق الزكاه هكذا باطلاق لكن المساله فيها تفصيل لا سيما مع ما يمارسه بعض الناس من الحماقات وما يمارسه قليل الدين والخوف من الله سبحانه وتعالى حين يفعلون بعض الاشياء ويراد ان يعطى هؤلاء من الزكوات بحجه انهم اصحاب ديون ننبه على امر ليس كل من عليه دين يعطى من الزكاه باطلاق بل إن بعض الفقهاء نصوا على جهات معينة هم الذين فقط يعطون الغارمين فقط صفات معينة يعطون الزكاة من سواهم لا يعطون الزكاة بل بعضهم قال هو من يتكفل بالإصلاح بين الناس فيدفع من ماله للإصلاح بين المسلمين أو بين قبيلتين فهذا الإصلاح يتطلب مالا قالوا هذا هو الغارم ومن كان في مثل هذه الحالة ثانيا يحسن معرفه سبب الدين ياتي انسان يقول علي ديون ايش سبب ديونك فاذا بك تفاجا ياخذ اموالا من الناس من هذا 5000 ومن هذا 10000 مره يقول لي هذا انا زوجتي مريضه ومره يقول ابني عنده كذا مره يقول والله جاءنا ظرف طارئ ولا يعلم الحاله الا الله وهذه العبارات طبعا تستدرع عطف الناس فيجمع 5 و10 و15 و20 وهكذا حتى يدخل بها في مساهمه عقاريه هؤلاء ان اعطوا من الزكاه صارت القضيه فوضى كل الناس يريدون ان يستدرون ومن الذي عنده دين يردعهم من هذه الحماقات من الذي عنده دين وورع يتورع عن الرياله الذي في ايد الناس الله المستعان التنبيه الثالث الذين عليهم اقساط شهريه او سنويه لا يعطون من الزكاه اكثر الناس عليهم اقساط لا يعطون من الزكاه هذا امر انتشر الان وعم وطم في المجتمع كثير من الناس يتوسعون كما ذكرنا في امور لا حاجه لهم بها من الاقساط فهذه وين كانت تسمى ديون شرعا لكن لا يعطون من اجل ان يسددوا اقساطا الاقساط مجدوله وهم يسددونها ويتركون رابعا الذين يستدينون لبناء البيوت او ياتي احد باجتهادا من عنده ويريد الخير ويحب الخير لكن اجتهادا في غير محله ويقول أنا وفلان سنتكفل لك يا أبا فلان صاحبهم يحبونه ورجل طيب مصلي سنجمع لك من الزكاة ونشتري لك بيت صغير يليق بك هذا الكلام فيه نظر لأن البيوت هذه الصغيرة تختلف في أعراف الناس تجد اثنين أو ثلاثة يدورون بأوراق معهم نعرف إنسانا عفيفا طيبا ويعطيك من هذه الأوصاف نريد أن نجمع له بعض المبالغ لنشتري له بيته كم يجمعون 500000 رينه لماذا هو لو استاجر شقه حتى يموت ربما ما تكلفها الا 200000 لماذا تجمع له 500000 والذي ايضا يستدين يا ابن البيت ثم ياخذ من زكوات الناس كيف يعطي من الزكاه هذا امر لا بد ان يحسم ايها الاخوه لان الناس سيجمعون لاقاربهم وهذا يجمع لصديقه تذهب زكوات الناس 500000 لو قسمت على 500 اسره كل اسره تاخذ 1000 ريال بعض الاسر تعيش ب 1000 ريال شهرين الامر يحتاج الى حكمه والى عقل والى رجوع الى الشرع فلا يجوز ايها الاخوه ان يعطى الناس ليشتروا بيوتا ان الفقير يستاجر واكثر الان الشباب والموظفون والمدرسون اكثرهم مستاجرون والحمد لله عزيزون وعفيفون وليس عندهم مشكله فننتبه الى هذه القضيه خامسا فيما يتعلق بالديون كثير من الناس يتساهلون في اعطاء الزكاه للغارمين إن كانوا من الأقارب بالذات القريب عليه دين هذا في نظر طبق عليه المعايير السابقة سواء كان قريبك أو غير قريبك القرابة هذه لك زيادة أجر نعم لو أعطيت القريب لكن بشر أن يكون هو من أهل الزكاة أما مصرف في سبيل الله فالمقصود به الجهاد في سبيل الله هو ما يتصل به ومن المسائل أيضا نقل الزكاة خارج البلد هذا فيه خلاف مشهور ويجيزه بعض اهل العلم لشده الحاجه مثل انسان يعرف اقارب له خارج البلد لكن الفقر شديد عليه فلا حرج ان شاء الله ان يعطيهم الزكاه ولا شك دائما ان الاقربين اولى بالمعروف والنبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقه تؤخذ من اغنياءهم فترد على فقرائهم فبعض اهل العلم قالوا انها تؤخذ من اغنياء البلد وترد على فقراء البلد نفسه فالانسان اذا عرف ان حاجه الذين هم قريبون منه في بلده اشد يعطيهم ولكن لا مانع ايضا ان يعطى من كان في الخارج وهذه مساله احيانا تثار في وسائل الاعلام في الصحف فيقال الاولى ان ندفع للفقراء الذين في البلد والاخر يقول لا الحاجه هناك اشد وتكون هناك اشياء كثيره جدا تدور حول هذه القضيه والصحيح والله تعالى أعلم أن الأمر واسع من عرف فقراء بنفسه فليعطهم وأن يترك غيره يهتم بجهات أخرى وهذه الأعمال يكمل بعضها بعضا ولا يجوز أن نجعلها متناقضة ويشنع كل مشتغل بجهة معينة على الجهة الأخرى والله تعالى أعلم هذه على كل حال نبذة مختصرة وما تركناه كثير لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها أفضل هذا العلم حجه لنا لا علينا وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وان يتقبل صيامنا وقيامنا وان يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وان يعز الاسلام واهله ويذل الكفره واهله وان يوفق المسلمين في هذا الشهر الكريم للرجوع الى الدين واتباع سنه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وارضى اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وارض يا الله عن امهات المؤمنين زوجات محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أيها الإخوة حرصت تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام على إخراج هذه الخطبة التي تتضمن مسائل مبسطة لعمة الناس في أحكام الزكاة والتي ارتج لها فضيلة الشيخ سلطان العويد نسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها وأن يجزي خيرا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 والله واسع العليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومؤثر خير من صدقه يتبعها 119. الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَرْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بُتِرَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَوْضَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ والله بما تعملون بصير اي ود احدكم ان تكون له جنه من نخير واعلى بها تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء وَارْفُضُ الذُّرِّيَّةَ بُعْفَاءَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 12. Вајламу анлах вели хамид. 13. Альш-шейтан ёаду куму лфақра вајамур куму бил фахша. 14. Валлах ёаду 11. «Юئти الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. وَنَأَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارَ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَرَعِ مَّا هِيَ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 الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اوانيا من التعف في تعرفه بسماهم لا يسالون الناس الحاها 19. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 20. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 21. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم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 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ Улахуна йогібункуля каферінаті. Інна навіна амару, аміру солі, хаті, воа, мусора, тава, тава, тава, тава, тава, тава, тава, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما دق يمن اجلباء ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله 121. «Во ін тубتم, فلكм руху омвальكم, ла тазлимоно, ла тазлимоно, ла тазлимоно. 122. «Во ін каан дуо ёсра, фаназирато, ла мейсара, ваан тасаддаку хайру лаком, ін кунтум тазлимоно. وَمَا تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تم هذا العمل في استوديو القادسيه مهندس الصوت ابو سليمان وفي جميع التسجيلات الاسلاميه من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابعده الله قل امين امين يا ايها الذين امنوا اتباع عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من الذي يستحق المغفره شهر المغفره هل هو الذي استعد لشهر رمضان بما يسمونه المغفرة. بمقاضي رمضان هل من اسباب المغفره ان يكون بعض المسلمين اصناما عند الفضائيه شهر المغفره والذي يبش قبل دخور رمضان بأسابيع ببعض البرامج والمسلسلات الهابطة الخبيثة التي يقوم على شعون هؤناس لا خلق لهم لا يريدون بالأمة خيرا إذا كان المسلم يعد العدة حتى يأتي رمضان لينظر إلى ما يسمى بطاش ما طاش لصوص رمضان ليطش به هذا الطاش إلى حيث ما يريد كيف تستعد لرمضان بمثل هذه التفاهات هؤلاء قاد الأمة إلى الهاوية في صو رمضان وبعضهم يصرح يقول اذا كان عندك مسلسل فاشل في موازينهم وكلهم فاشلون فما عليكم الا ان تحجزوا مكانا في شهر رمضان في صو رمضان ينظر اليهم البهاء في الزرائب لا ينظر اليهم المسلمون في صو رمضان من الذي يتصل على هؤلاء الهابطين والهابطات ومن الذي يحادث البنات ويغازلهن مع الاسف اكثر المتصلين من هذه البلاد خاصه توقيت البرنامج بتوقيت المملكه في صو رمضان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 من الهدى والفرقان القادسية تقدم لصوص رمضان للشيخ سلطان العيد وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته